سبيل الوقف في ديني إذا ضاعت على ويني سبيل يرفع الهامة إذا ربي سأل ويني إذا ربي سأل ويني سبيل الوقف في ديني إذا ضاعة على ويني سبيل يرفع الهامة إذا ربي سأل إذا ربي سأل ويني سبيل بالأجر جاري إذا تجهل وإذا داري وكم وصى رسول الله وصايا نبضة ساري وكم وصى رسول الله صايا نبضها نمد جسور مبنيه وكل مد على النيه وشفنا من فضل ربي ورا وقفي جسور مبنيه وكل مد على النيه من فضل ربي ورا وقفية وقفية وقفنا وقفة الإيمان على المعروف والإحسان ونعم اللي بنا دينه بنا وانهابه البنيان بنا وانهابه البنيان في ديني إذا ضعت على ويني سبيل ينفع الهامة إذا ربي سألويني إذا ربي سألويني سبيل بالأجر جاري إذا تجهل إذا داري وكم وصى رسول الله وصى يا نبضة أساري وكم رسول الله عرصايا نبود ما غرسنا العلم من يومه على الإسلام وسلمة وصرنا نفتخر دائم معاللي فاز بعلومة غرسنا العلم من يومه على الإسلام وسلمة وصرنا نفتخر دائم معاللي فاز بعلومة سلام الله علاها الدور سلام البر للمبرور يا اسم باسم عالي وطيفه مع شعاع النور وطيفه مع شعاع النور اذا ربي سال واني اذا ربي سال واني سبي للوقف في ديني اذا ضاعت عناوي سبي من يقطع الهامه ربي سال واني اذا ربي سال, ويني إذا ربي سأل ويني سبيل رسول الله وصايا نبضها ساري وكما رسول الله وصايا نبضها ساري ختاما نشكر كل من سهم في إنجاز هذا العمل ونخص بالشكر الشاعر أمبارك العنزي ومهندس الصوت عاصم البني حقوق الطبع والتوزيع في دولة الكويت محفوظة لدى إدارة الدراسات الإسلامية هاتف رقم 1865555 الموقع الإلكتروني www.dorulcoran.com وترقبوا مزيدا من الإصدارات